قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل ان آذلكم ان هذا ما كمرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم بل اصلبنكم اجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اذن من قبل ان تاسينا ومن بعد ما جئتنا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ